ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاوون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين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 جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاء. كذلك, كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة